بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وكم مِنْ قرية نهلكنا فجاءها بأسنا بياتن أو هم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 122. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 123. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 124. والوزن يومئذ الحق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 بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مِنَ الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك 117. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 118. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قال فَ بِمَا أَغْوَتَنِي لَ أَقُدًاَّ لَهُمْ صَراطَكَ الْ المُسْتَقِيمَسَُّ لَآاتًِاَّهُمْ ثمَُّ لَآاتًِاَّهُم مِمْ بَيْنِ أَديهِم وَمِنْ خََْفِهِمْ وَعَنَيمَ لِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِم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 وَقاسَمَهُمَااءِّ لَكُمَا لَمِنًاَّا صَحينَ فَدَلّهُمَا بِغُرُور فَلََّا ذَا قَشَّجرَرَتَ بَدَتْ لَمَا سَور أَاتُهُماَا وَقَافِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِ وَرَقِ الْجَنَّ وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَصَنَاءَ وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالُوا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا يَجْزَؤُ أَنَّهُما لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا سَوْفَ آتِيهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 117. قل مر ربي بالقسط 118. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 119. وادعوه مخلصين له الدين 110. كما بدأكم تعودون 111. فريقا هدا 112. وفريقا حق عليهم 119. وإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 110. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ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 ولا يستقدمون يا بني ادم ان ما يكف ين لكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون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 فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حَتَّى إِذَا الدَّارُفُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اخْرُجْهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أُولَاءِ ضَلُّوا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ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 تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وجدتم 119. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 110. قالوا نعم 111. فأذن موذن بينهم 112. اللعنة الله على الظالمين 113. 119. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 110. وبينهما حجاب 111. وعلى لعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وَنَادَى وَاصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَنْفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ يَوْمَئِذٍ مَا رَزَقَكُمُ الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياه الدنيا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 هل يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ أَتُرْسَلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا فَعِلٌّ مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لنا 117. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 111. تبارك الله رب العالمين 112. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا 113. لا يحب المعتدين 114. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 115. وادعوه خوفا وطمعا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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة رسول من رب العالمين بلَلِّغُكُم رسَالاتِ رَبّ وَأَن صَحُلَكُم وَأَلَمُ مِنَ اللهَّهِ مَا لا تَعلمُون أَوجِبتُمُ أَنْ جَ أَكُمْ ذِكرُم مِر رَبِّكُم عَلَى وَجُلِم مِنْكُم ليذِرَكُمْ وَللتَتَّقُ لذِرَكُم وَللتَتَّقُوا وَلا عََّكُمْ تُرْحَمُون فَكَذَّبُوه فَأَن جَينهُ وََّذينَ مَعَهُ فِيفُل وَأَغَْق الذيَّذينَ كَذَّبُ بِآياتِنَا إِهُم كَانوا قَوْمًَا عمين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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أوعجبتم أن جاء لَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بعد قوم نوح 117. أذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا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 أَمْ مَيْتُمُهَا أَمْ تَمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ أَنْ جِئْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَوْمَ صَالِحًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء 114. فياخذكم عذاب نليم 115. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم, وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن منهم أتعلمون اَتَعْلَمُونَ اَن صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي 129. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 بَلٰنْ انْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ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 119. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 110. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصدروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 115. وسع ربنا كل شيء علما 116. على الله توكلنا 117. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 117. وقال الملأ الذين كفروا قَوْمِهِ قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكموا إذا لخاسرون 118. فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين 119. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 وَمَا أَرسَلننا فيِي قَريَةٍ مِن النَّبِي إِِ الَّ أَخَذْنَا أَهلَ بِالْبَأسَّ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 افا امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او من اهل القرى او من اهل القرى مكر الله 119. فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون 110. أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقَةً عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَد جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين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 قالوا أرجهي وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ الْقُ فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن الْقِعْصَاكَ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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون أهامنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمتر إن هذا لمكر ما كتموه في المدينه تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قَ إِ إِلَ رَبّنَ مُمْ قَلِبُون وَماَا تَنْ قِمُ مِن إِللاا أَنَ مَنَّ إلا أنامنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا أَلَا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ خَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَقَالُوا مَهْمَا تَاتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَاءَ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 وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ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 قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذًا جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَقْتُلونَ أَبنَا أَنكُمْ وَيَسَْحيونَ نِسأَكُمْ وَفِيذَلِكُمْ بَل أُم مِ رَُبِّكُمْ عظيم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 117. لَهُ فِي في للواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار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 ذَلِكَ بِأَهُ كَذَّبوا بِآتِن وَكَانوا عََا غافِلين وََّذينَ كَذَّبُ بِآثِنَ وَلِقَ إِلَ خِرَتِ حَابِقوتَعْمَالُهُم هل الُجزَوونَ إِللاا مَا كانَوا يَععمللون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 أعجلتموا أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه جره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي لعداء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 أَلَمَّا أَخَدَتْهُمُ الروَدِفَةُ قَالَ رَبِّ لَْ شِئْكَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبللُوا وَإي أَتُهْلِكُناَا بِمَا فَلَُّ فَهَا أُمِن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 إِنَّا هَدَيْنَاهُ إِلَيكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن شَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ أُمِّيًّا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كانت عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي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 فآمنوا بِاللَّهِ ورسوله النبي علمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وَقَّعنَاهُ مسْنَةًَ يشرَةَ أَسباقَنُ مَمَا وَأَووحَن إ مسَ إذ ستَسقِه قَومُهُ أَن الظبِعَ صَكَحَجَُ فَمْ بَجَسَت مِنْهُ سْنَتَ شرَةَ عين قَد عَنِمَ كُلّ أُناسٍ مشَبَهُم وَظَلَّ ٱلَّنَا عَلَيْهِمُ ٱلغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هذه الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تُغْفَرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ بدَدَّ الذيينَ ظَلَموا مِنْهُم قًَا غَيْرَ الذي قلَ لَم فَأَرسَلْناَا عَلَيْهِمْ رجزم مِن السَّماءائ بِمَا كانَوا يَظْلِمونون وَسألهُم عَ القَرَةِ ال التي كَانت حاضِرَة الْ البَحْرِ إذ يعدونَ في السَّبَةِ إذتاتهِم حطَانُهُم يَوْمَ سَبَتِهِم شُرعَ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتَهُمْ شُرَّاءَ وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَغْضُونَ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 119. قالوا معذلة إلى ربكم ولعلهم يتقون 110. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا 117. ونجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون 118. فلما أتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 115. منهم الصالحون 116. ومنهم دون ذلك 117. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 118. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون 119. أرض هذا لدني ويقولون سيغفر لنا وإياتهم وَإِنْ يأتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُخَذْعَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ والَّذنَ يومَّكُونَ بِالكِتابابِ وَأَقَامُ الصَّلاتَ إِ لا نُضيععُ أَجرَ الْمُصِحين وَإِذنَ تَقُنَ الْجَبَلَ فَوْوقَهُم كَأَهُ ظُلَّةُ وَظَّ أَهُ وَاقِع بِهِمْ 117. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 118. وإذا مِنْ ربك من بني آدم من ظهورهم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 وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَلَّا نَعْمَىٰ بَلْ هُمْ أَعْمَىٰ أُولَٰئِكَ هُمُ الغافلون.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 ونذرهم فِي طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض لا تاتيكموا إِلَّا بَغْتَهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 فَلََّا أَثقَلَ الددَّع وَلهَّه وَبَّهُ مَا لإِنَا تَتَناَا صَالِحَلَّ نَكَُّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا أَاتِهُ مَا صَالِحًَا جَعَ لَهُ شِللكَن فيِيمَا أَاتِهُماَا فَتَ لَ اللههُ أَمَّا يُشْرِكُون أَُشْرِكونَ ماَا لا يَخلقُ شَي أَ وَهُم يُخلَقُ وَلَا يَسْكَطعونَ لَهُم نَصون وَلَا أَنْ فُسَهُم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ أَمِنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ مِثْلُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمُوا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمُ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا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 خُذِ العَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 الغُدو وَل صَالِ وَلا تَكُم مِنَ الغَافِلين إِ الذيذينَ ع دَ رَبِّكَ لاَا يَسْتَكْتْبرِرونَ عَن عبَادتِهِ وَيسَّحونَهُ وَلَ يَسجدُون